kau makan turah, makan lama. Kau sayang duit, sayang jama. Kalau, jika duka tanah, duka, duka. Jika Tuhan dan Raja, هنّم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذبه أحد ولا يوثق وثقه أحد